لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ قَلَّ قَتْلُكُمْ مِنْ نِسَاءٍ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُسَافِرِينَ حَافِظِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَمَا مَلَكْتُمُ وَمَسْعُون عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَمَسْعُون عَلَى الْمُكْثِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا